مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَوَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاوِيَةً وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمْ أَنبَاءُ 117. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم 118. في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 119. وإن ربك لهو العزيز الرحيم وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتْلُ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هاهم ولهم علي فَأَخَافُ فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون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 وَفَعَلْتَ فَعلتَ كَلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ أفررت منكم لما خفتكم، فوَهَبَ لِرَبِّهِ حُكْمَهُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسَلِّمِ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنَا بَتَبْنِ إسْرَائِيلَ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 قال لَئِنِّي تَخَذَتَ إلَهًا غَيْرِي لَأَجَعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جَاءَتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأَتِبْهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْصَادِقِينَ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 يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرضه وأخاه وابعث في المدائن عاشرين يأتوك بكل سحار عليم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 سَحَرَتْ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ ائِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنتُم مرقون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 لا أقطع أن أيديكم وأوّلجكم من خلافٍ ولا أصدّب أنكم أجمعين قالوا لا ضيّ إن إلى ربنا منقلبون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 فأرسل في العون في المدائن حاشلين إن هؤلاء إلى قليلون وإنهم لنا لغائون وإن لجميع جميع حاذون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 فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدَرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّمَا عِيَّ رَبِّ سَيَهْدِينَ فَأُوْحَىٰنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَلَقَ فكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَطَاوِطٍ عَرِيمٍ وَأَذْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنذَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ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 والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي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 وأزفت الجنة للمتقين وبرزت الجعيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون تَكُبُّ كِبُّ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ اجْتَمَعُوا قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح الموسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون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 119. ويؤمن لك واتبعك الأرزلون 110. قال وما علمي بما كانوا يعملون 111. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين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 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّعِيمِ كذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثوا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 أمدكم بأنعام وبني وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوى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 فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجير إن أجير إلا على رب العالمين أتتركون في ما هنأ آمين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنعتون من الجبال ويوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسدفين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 قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٌ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا نَادِمِينَ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 إذ قال لهم أخوهم لوط ألا فاتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين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 قال إني لعملكم من القادم رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين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 وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيَكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَغُمْ شُعَيْبٌ أَلَذَتَتْ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُم مَعَ لِيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَنَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْ فُلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَذِنُّوا بِالْقِسْطَاسِ ولا تبخس الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبله الاولين قالوا انما انت من المسحرين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 قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلم إنه كان عذاب يوم النصيب إن في ذلك لا إيه وما كان أكثرهم 112. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 113. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين 115. على قلبك لتكون من المنذرين بِلِسَانِ الْعَرَبِ مُبِينٌ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يَعْلَمَهُ لَمَّا أَبْصَرُوا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 إنهم عن السمع لمعزولون فلا تذع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذذ عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فَإِنَّ فَوْقَكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّذِى هُوَ الرَّحِيمُ الَّذِى يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يرقون السمع وأكثرهم كاذبون والشُعَراءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَالُ ألمْ ترَ أنَّهم في كلِّ وادٍ يَهِمونَ وَأَنَّهم يَقُولونَ ما لا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذينَ آمَنوا وَعَمروا صالحات وذكر الله كثيراً وتصوم بعد ما غلمو وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُن قَلْبِيَّ قَلِبٌ